me then see it is already melted سركنا فوق كياني وفوق داني صرت قويا كمستك دائما أبدا ما خيالي من يوميها وصرت سركنا فوق وفوق داني صرت قويا كمستك دايما أبدا وحكي دموعي عن حبه اللي يا يهو تيدو موي انطوكو الي سباني وطلب اسم يسوع اي دائما وتشفع يا مواني إِنَّا لِلْمَوَاعِيدِ وَرَفَضَ مُتَعَالِ عَالَمِ Love. Uh -oh.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 شف عن نور وصل عشانی عدى على طلب العذاب داء الهوان ولولا مكان للشهدى بينهم همير أم الأمير اللي دوا أرض الإيمان فنصح بإني وغطر داء من زمان عدى على طلب العذاب من بذو دم الأمير اللي أنا شوفت بعاني يا في صوت الآنين للإيمان يبيض أوي تمشي من شطار أنا صاحبي من يوم بطل كده من حتى العذاب الهوان ولولا مكان للشهد من بينهم أمير من اللي بعنايا فيه أحلى الصفار لما لقيت ألبوب ينبط بالحنان صاحب الأمير ده أمير كمان في المعبذات أصله سريع عندها فيه وقت الدئار لكني شفت بعنايا فيه أحلى الصفار بضل من زمان حتى انت بلا مكان للشهد من تاد جدو فيناص ذيل هوا ولولا مكان للشهاده من بدون امير